بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه بل هو الحق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 أيام ثم متوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفير أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعود إليه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من سمع والأمطار والأفيلة قليلاً ما تشكرون قليلاً ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقالوا أئذا ضللنا بلق يليد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا أوسهم عند ربهم ولو ترى فَإِنَّ لَنَا آتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقًّا قَوْلٌ مِنِّي وَلَوْ شئنا لكن حق القول من لا أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولكن حق القول. والنات أدم عيد فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء أَمَّا هَذَا إِنَّا لَتِيَارٌ إِنَّا نَفِيْنَكُمْ وَذُوقُ عَذَابٍ خُلْدٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا نَفِيْنَ آياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمغا ومما رزقناهم يوم تَدَابَرُ جُنُودُهُمْ عَنِ النَّضَادِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ قَالُوا طَمَأْنَا وَأَلْقَى نَاوزِقُنَا بِهِمْ يَقُولُ فَلَنْ تظْلِمُوا نَفْسٌ يا له من قرة أعين جزاء. لا يفترون أما الذين آمنوا وعينوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما يَكذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعذابِ الأدنى دُونَ الْعذابِ الأكبر لعَلَّهُمْ يَرجعونَ وَلَنُذِيقَنَ يربي اياك ربي ثم ما اعرض عنها ومن ظلم منا نذوق كذبي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 وَجَعَلْنَا مُوْسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْقَوَارِفِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا أمرنا لما صبوا وجعلنا منهم أئمتهن يهدون بأمرنا لما صبوا وكانوا بآياتنا يقنوون. كانوا بآياتنا يوكنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقتربون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ كل ما إلى الأرض زرزف نخرج به زرع أو أن يرو أننا سوق كل ما إلى الأرض زرزف نخرج به زرع فن. أخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم هم ينظرون كل يوم الفتح